أما الشيخ ربيع كتب وتكلم وقال أنا أقول أن من ترش ما عمل بالكلمية لا يكون عمسين ولكن يكون عنده تحفظ على هذه اللقظة وعلى اللقظة الدين في العمل نقول لم يتعبد نحن بالمصطلحات. إنما نحن نبحث في الفضايا وفي الحقائق وفي المسائل العلمية ثم على كل حال هذه الأسألة وخطقت وبحثت ونروجت قبلي وقبل الشيخ ربيع وقبل المعاصرين فلماذا نحن الآن نقف عند المتاخرين ونذكر كلام السلام شفيان بن عيينة والإمام أبو زور والإمام الشاقي بن رعاوي والإمام محمد بن الحنبل أقوى والإمام الملتينية أقوانهم صبيحة وعظة مثل الشمس فنماذا إذا نسمح هذا ونتفاحل على أقوام المتاخرين المتاخرون المشتعدون وبعضهم متعالم ونعرف قدر الرلماء ونحر المشاهد وعلى عبوة بأقوار الكرسة وبلاد له بأقوار لا بأقوار متاخرين